أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فلا إرث تلك آيات الكتاب المبين إن وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا تَكُنْ لِلْكَافِرِينَ خَصِيمًا نَحْنُ نَبُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رأيت أَحَدَ عشر كوكبا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأيتهم لي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 أقتلوا يوسف وأغرحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب كنتم فاعلين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 قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أي يأكله الذئب وأخاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون فَلَمَّا لَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن يَدْعُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً أَيَبكُونَ قَالُوا abant نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أتى بمؤمن إلا وما أتى بمؤمن إلا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فدلادل وهو قال يا بشرى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 وَلَمَّا بلغَ شدهُ آتيناهُ حكمةً وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين وراودتَهُ التي هو في بيته عن نفسه وغلقتِ أبوابَ وقالت هيتلك قال ما الله قال معاذ الله إن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 هو من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقدت خبيصه من دبره ألف، يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهل كسوع؟ قالت ما جزاء من أراد بأهل كسوع إلا أي يسجن؟ إلا أن يسجن أو عذاب أليم.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 واعتذت لهن متكئون واتت كل واحدة منهم سكين وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقللها شر اللهم هذا بشرا وقللها شر هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فلانكن الذين نتمننني فيه ولقد راوا وتوه عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم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 وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا ننبئكم بتاويله فارسلوا يوسف اي هو الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات وَأَخْرَجَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ مِنَ النَّاسِ عَلَاهُمْ يَعْدَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَهَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ يأكل ما قدمتم لأن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاثن سُمُّوا فِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عليم.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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عنيدي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.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 ولمّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يوني ما كان يوني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولمّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعبدون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لصارقون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 كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الغالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه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 فَخُذْ أَحَدَنَا مكانه إننا راك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا مول وجدنا متاعنا عنده إن إذ اللّه لمؤلم فلم يستيأسوا منه خلص نجيا وقال كبيرهم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 إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل نقضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ قالوا تَالَ اللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَوْحَمُ الرَّحِيمِ إِذْ هَبُوا بِقَمِيصِهَا ذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرَ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ وَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَال أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنُّوا نِدُونَ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبا وقال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجور إن هو إلا ذكر للعالمين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 وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ